والذين آمنوا بالله ورسله வல்லதீன அமனு விளூளி உள ஈகூ சி பூன் வஸ் والذين كفروا وكذبوا வல்லதீனூய்ச لائك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كَمَثَلِ يَوْفٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهِيدُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَوْعِدٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ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 إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ